فما زلنا مع هذه الفقرة من كلام المزني رحمة الله عليه والذي يقول فيه والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعدما نوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار وذكر الشارح رحمه الله جملة من الأمور المستفادة من هذا من هذا المقطع أو من هذا الجزء من كلامه تكلم عن تفاضل أهل الإيمان في الإيمان وزيادة الإيمان وأن أنهم لا يخرجون بالذنوب من الإيمان ومسألة عدم تكفير. مرتكب الكبيرة مسألة عدم تكبير مرتكب الكبيرة ثم وقفنا عند الأمر الخامس المستفاد من هذا المثل أنه لا يشهد على أحد من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة لأن هذا في علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل لا نشهد لأحد من المسلمين مات أنه من أهل الجنة نرجو نرجو لكل مسلم رحمة الله وأنه من أهل الجنة لكن لا نجزم ولا نشهد أن فلان في الجنة هذا لا يجوز ومن هنا انتقد العلماء كلمة فلان شهيد كلمة فلان شهيد لكن بالجملة لا بأس أن يقال شهداء نحسبهم شهداء أو ندعو أن الله يحشرهم مع الشهداء أو نرجو أن يجعلهم الله في الشهداء أما الجزم لأحد بالجنة أو الشهادة فهذا لا يكون ولا يصح فقال لا يشهد أو لا يشهد على أحد من أهل القبلة من المسلمين لأنه من أهل الجنة لأن هذا في علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل إلا من شهد له الرسول إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعاشرة وأهل بيعة الشجرة فإنه يشهد له بذلك العشر يقصد العشر المبشرون بالجنة ويقصد العشرة المبشرين بالجنة وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية الذين النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في قصة معروفة لما أُذيع مقتل عثمان رضي الله عنه في مكة وكان عثمان في مكة سفير سفير للصحابة الموجودين في خارج مكة من الحديبية. فأذ شيع خبر أنهم قتل فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال فنزل قول الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وجاء الحديث لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة فمن عرف بأنه من, من الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة أو العشر مبشرين بالجنة وثم تغيرهم ثم تغيرهم كثابت ابن قيس ابن شماس وبلال ابن رباح إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة وعكاشة رضي الله عنهم جميعا فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة لا يشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ما عداهم من المسلمين نرجو لهم الجنة من مات من المسلمين على الإسلام نرجو لهم الجنة وظننا حسن بربنا سبحانه وأن يغفر يا المسلمين أدخلهم الجنة قال كما أنه من عقيدتهم أنه لا يشهد لأحد بعينه أنه من أهل النار إلا صنفان لا نشهد لفلان في النار إلا نعي من الناس وهذه يعني خطأ شنيع يرتكبه كثير من الناس عندما يموت أحد المجرمين والمجرمين أو يجزم له بالنار ما يخشش الجنة بك هذا كلام سيء وخطير وينبغي على المسلم أن يجتنبه مع أهل الإيمان والإسلام فمن كل من مات مسلم لا يجوز أن يشهد له بالجنة ولا يشهد له بالنار ولا يجزم له بالنار لكن يرجى له رحمة الله ويخاف عليه من غضب الله لكن لا نشهد له بشيء وظل نبي ربنا حسن سبحانه من يشهد لهم بأنهم من أهل النار صنفان أحدهم من عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي لهب، وابو لهب عم النبي عبد العزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه سورة سورة في القرآن سيصلى نار ذات لهب، وغيرهم ممن شهد لهم الكتاب أو السنة أنهم من من أهل النار كقتل بدر من المشركين وكأبي لهب الذي نزلت فيها هذه السورة هذا النوع الأول، النوع الثاني من علم أنه مات على الكفر كل من علمنا أنه مات كافر فهو في النار كل من علمنا أنه مات كافر قال سواء كان كفره أصلياً بأن كان يهودياً أو نصرانياً أو ثنياً أو كان مرتداً على الإسلام يعني كان مسلم ثم مرتد مهم مات كافر كل من علمنا أنه مات كافر فهو في النار ولا كرامة نشهد له أنه بالنار ونعينهم في النار لأننا نوقن أن الجنة لا تدخلها إلا نفس المسلمة لأننا نوقن أن الجنة لا تدخلها إلا نفس المسلمة فلا نكير فلا نكير على من عين شخصا أنه في النار ممن مات من الكفار سواء كان كفره أصلياً يعني كافر من يوم كاليهودي والنصراني والوثني أو كان يعني من المرتدين ومات على الردة. المهم أن يعرف أنه مات على الكفر قال فإنه يشهد عليه بالنار هذا من مات على الكفر ولا كرامة ولا كرامة آآ آآ نعم ففي الحديث الصحيح حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار حيثما هذا الكلمة قاله النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في السلسلة الصحيحة والصحابي نفذ هذه الوصيل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم حيث ما مررت بقبر كافر فبشره في النار قال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار فإذا مررت على قبر كافر الشاهد يعني من الحديث أن من مات على الكفر فهو في النار ومررت بقبر كافر يعني كافر معين صاحب قبر نتكلم عن جثة معين عن انسان معين فإذن يصح أن نعين بل هذا الذي لا يصح dissواه أن نعين أهل النار هم كل من مات على كفر قالوا بهذا يعلم أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق كما أنهم الناس بالخلق هذه الكلمة الجميلة من كلمات شيخ سلام أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق أرحموا أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، وقد عرفتكم عرفتم يقول الشارح رحمه الله الشيخ عبيد وقد عرفتم وأزيدكم شيئا أهل السنة ينظرون إلى المخالف نظرتين تعاملوا مع المخالف سواء كان من أهل البدعي أو كان من أهل الملل قال نظرة الأولى قدرية من حيث القدر هذا كتب الله أو كتب الله له الشقاء يشفقون على العاصر حتى على الكفار لأن أهل السنة فيهم رحمة للخلق يودون الهداية للناس وهكذا كان نبيهم صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا كان شديد الأسف عليه السلام على عدم إسلامهم حتى أخبره ربه أن لا يهلك نفسه لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين ويقول لا تحزن عليه لم يقل لا تحزن لنفسك وما كان يحزن لنفسه يعني، كان يحزن عليهم أنهم هلكوا وإلى النار ماضون فكان يحزن وهذه أدب يتحلى به أهل السنة جميعا أنهم يشفقون على العصار يشفقون على المبتدعة ويشفقون على الكفار أنهم هلكا أنهم ماضون إلى النار وبهذا تعرف أن المجاملة المجاملة على أصحاب الباطل أو أصحاب الكفر ليست إنسانية كما يدندنون اليوم بالإنسانية إنسانية الإنسانية وكلنا دين واحد وكلنا ربنا واحد في النهاية هذا كله كلام كلام من لا يرحم الخلق يعني عندما ترى هذه الخلائق ويتسير حثيثا إلى نار جهنم ثم لا تتأسف عليهم ولا تحرص على هدايتهم ولا تدعوهم إلى الحق تقول هذه الإنسانية خلي كل واحد في دينه، أترك كل واحد في دين، هذه ليست إنسانية بل الإنسانية الآن يستخدمون مصطلحات كثيرة جدا لإسكاتي كلمة الحق والسماح للباطل إذا تكلم الباطل الرأي والرأي الآخر ونقبل بعضنا حتى مع الاختلاف نقبل الاختلاف ويريدون إن يمشي البعض ماشوا يتكلم وراص اسكت خلي كل واحد في دين. إذا تكلمت هذا إرهاب فكري وهذا يعني كلمات رجعية وهذا تعنت وهذا كلمات مصطلحات بارعونهم في استخدام المصطلحات ليسكت الحق ويتكلم البعض فإذا تكلم إنسان ودعا إلى فسوق أو رذيلة أو انحطاط أو شرك أو وقاحة قالوا حريت رأيه حريت تعبير حريت فإذا رد أصحاب الحق على الباطل قالوا هذا تحجر ومنع وكبت هكذا يتلاعبون بالمصالح فيتكلم الباطن واسكت الحق وهذا كله تعد غطاء الإنسانية والإنسانية حقا أن ترحم هذا الخلق وأن تدلهم على الهدى وأن تنقذهم من النار كما فرح النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم اليهود قبل موته فتى الحمد لله الذي أنقذه من النار هذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام وبهذا هم أهل السنة كما كان نبيهم عليه الصلاة والسلام فهذه النظرة الأولى هذا الجانب الأول نظرة أسف وأسى وإشفاق على هؤلاء الظلال سواء كان ظلالهم بدعي أم كفري قال نظر قدرية ينظرون إليهم الحث أن قدر عليهم هذا الظلال فهي أنهم يشقون على العاصي حتى على الكفار ويودون أنه لم يقع منهم ما وقع يودون أنهم لم يقع منهم ما وقع من معصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والنظر الأخرى شرعية النظر الأولى قدرية هذا أمر قدره الله عليه فنحن نشفق عليه الأمر الثاني شرعية أنهم خالفوا شرع الله فنحن نغضب منهم وننقم عليه ونوالي ونعادي وهذه الميزان الشرعية النظر الأخرى شرعية وهي عقوبة المخالف الذي ولاجده على المخالفة على المخالفة ويصر عليه ويركبها عنادا فإنهم يعاقبونه بما يقدرون عليه منهم من يعاقب بالهجر ومنهم من يعاقب بالزجر ومنهم من يعاقب بالجهاد في سبيل الله حسب له المخالفة وحسب المخالف وفي أبوابه عسيا المهم أن هذه النظرة الشرعية ينقمون عليهم ويعاقبونهم بما يقدرون وبما يستحق المخالف قال فيتحصل من هذا يعني عودة على كلام المصنف فيتحصل من هذا أن المصنف رحمه الله قرر أولاً ما قرره الأئمة قبله من عقيدة أهل السنة في حد الإيمان لما قال قول عمل لما قال قول الإيمان قول وعمل كما كان الأئمة يقولون معنى قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يعني الأعضاء وثانيا الرد على المرجئ لما بين أن العمل من الإيمان هذا فيه رد على المرجئ الذين يخرجون العمل من الإيمان قال سواء كانت المرجئ الغالية الغالي هذه من الغلو الغالي هذه من الغلو المرجئ الذين عندهم غلو في باطليه سواء كانت المرجئ الغالية مرجئة الجهمية الذي يجمع الجهمية والمعتزلة ولا أشاعرة في باب الإيمان هذا الإرجاء وإن كان يتفاوت لكنهم جميعا في الارجاء مراتب لكنهم جميعا مرجعاً قال مرجعية الجهمية الذين يحدون الإيمان يعني يجعلون حد الإيمان وتعريف الإيمان بأنه مجرد الاعتقاد أو مجرد التصديق مجرد المعرفة عند بعضهم مجرد أنك تعرف في قلبك أنت خلاص مؤمن حتى لو لم تتكلم ولم تعلن أنك مسلم ولم تدخل في الإسلام عبارة عن سمعت أن هناك دين إسلام عرفت أنه حق في قلبك خلاص أنت أصبحت عندهم مؤمن وإن لم تنطق بالإيمان وإن لم يعني تمارس أي عمل يدل أنك مست هذا وبعضهم يجعله التصديق وكله عمل قلبي فهؤلاء يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة هذه من قواعدهم لا يضر مع الإيمان ذنب يعني إذا كنت مؤمن ما تخافش جميع الظلوب يضر النكش ومن صنش إيمانك هذا خلاف ما تم تقريره من معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان ينقص بالذنوب والمعاصي كما أنه يزيد بالطاعات قالوا كما أنه لا ينفع مع الكفر طاع انظر إلى هذا القياس الباطل في مقابلة النص الكافر إذا عمل الأعمال الصالحة لا تنفعه كذلك المؤمن إذا عمل الأعمال الصيئة لا تضره هكذا قاس الأمور وهذا من أبطل الباطل لأن فيه محد للنصوص التي بينت أن أهل الإيمان إيمانهم يزيد وينقص وأنهم يتضررون بالمعاصي، كما أنهم ينتفعون بالطاعات هذه المرجى الغالية التي ترى الإيمان مجرد تصديق القلب. قالوا والمرجى المتوسطة وهم مرجئة الفقهاء. يسمونهم مرجئة الفقهاء يتلبس جماعة من فقهاء الأحناف خصوصا بهذا المعتقد. الذين يحدون الإيمان يعني يجعلون الحد الإيمان وتعريف الإيمان قول واعتقاد عندهم الإيمان ما في القلب وإقرار اللسان أما الأعمال الصالحة عندهم فريسة من الإيمان ولا يرون العمل يقصد العمل الصالح لا يرونه من مسمى الإيمان هذا خطأ وهذه من الأخطاء التي بينها أهل العلم من أهل السنة قديما وحديثا منهم شيخ الإسلام الألباني رحمه الله تعالى الذي ينسب إليه هذا الباطل وهو يرده الذي ينسب إليه هذا الباطل وهو يرده لأن طوائف من الفقهاء خصوصاً من الفقهاء الأحناف يقولون بهذا القول أن الإيمان قول القلب واللسان وأن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان لكن بعض مرشد الفقهاء أهواً حالاً فيرون يعني أن لها أثراً وعقوبةً السيئات يوم القيامة وأن لطاعات حسنات وأجور فهم خير من غيرهم خير من غيرهم حتى أن شيخ الإسلام في بعض المواقف يقول أن خلاف مرجع الفقهاء مع أهل السنة خلاف لفظي وهذا هذا الكلام من شيخ الإسلام المعروف رحمة الله عليه بصلابته يرده الشيخ الألباني ويقول هذا من هم خلافهم سيء وقوي ثم يتهم يتهمن الألباني بأنه من المرجئة فهذا كما قال الشيخ ابن سيبير رحمه الله علمن يقول هذا كلام لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الألباني رحمه الله عليه هت هتان طائفة طائفة غالية يعني من الغلو وطائفة متوسطة من المرجئة الغالية ترى أن الإيمان ما في القلب فقط والمرجئة المتوسطة يضيفون إليه اللسان ويخرجون الأعمال الصالح قال الشيخ عبيد رحمة الله عليه وهذه وتلك كلتاهما ظالة مظلة وإن كانت الأولى الجهمية أكثر ضلالاً وانحرافاً وبعداً عن سبيل الله قال ثالثاً يعاود ما قرره المصنف الرد على الوعيدية الوعيدية من الوعيد الذين يأخذون نصوص الوعيد يقصد الخوارج المعتزلة الرد على الوعيدية من خوارج المعتزلة قال فإن الخوارج يكفرون راكب الكبيرة في الدنيا يعني مرتكب الكبيرة يكفرونه في الدنيا ويستحلون دمه وماله ويسبون ذريته من السبي من السبي مثل ما نغزو نحن كفار نسبي ذراريهم أسارة أسارة المسلم إذا قاتل مسلم قتال شرعي كقتال الفئة الباغية فإنه لا يجوز له السبي لأن في النهاية مسلم كما قال الله فقاتل التي تبغي بعض الطوائف المسلمين استحق أن تقاتل قاتل التي تبغي لكن الطائفة إذا قاتلناها وهي باغية لا نستحل أموالهم ولا نستحل ذراريهم لا نسبيهم إنما هي عقوبة على بغيهم الخوارج ذهبوا مع المسلمين إلى أبعد من ذلك فعاملوهم معاملة الكفار الخلص يقتلون وتغنم أموالهم وتسبى ذراريهم ونساءهم والله المستعب قال الخوارج يكفرون راكب الكبيرة في الدنيا ويستحلون دمه وماله ويسبون ذريته ونساءه ويقولون بتخليده في النار أبد الأعباد عندهم مرتكب الكبيرة إذا مات عليها كافر خالد في النار أبداً إن مات مصراً على كبرته قال واتفقت معهم المعتزلة على الحكم الأخروي المعتزلة نفس الخوارج يقولون في النار وخالد مخلد أبداً لكنهم يختلفون في الدنيا يختلفون في الدنيا حقاً لفت في حكمه الدنيوي فقالت المعتزلة في راكب الكبيرة في الدنيا بأنه في منزلة بين المنزلتين لا هو مسلم أو كافر المعتزلة عندهم صاحب الكبير لا مسلم لو كفر، برزخ. برزخ بين المرحلتين بين الإسلام والكفر الخوارج قالوا كفر، وهم اثنين يوم القيامة متفقين على أنه في النار إلى الأبد أبد الآبات قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فهدى الله عز وجل أهل السنة إلى الحق والصدق وذلكم أن أهل سنتهم هم أفقه عباد الله لكلام الله بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيجمعون بين الوعد والوعيد الوعد البشارة البشارة لأهل الأعمال الصالحة والوعيد التهديد النصوص التي فيها التهديد والعقوبة لأصحاب الأعمال الباضلة قال وما أحسن ما قاله علي بن المديني رحمه الله عليه رحمة الله عليه الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه هذه وإن كان قالها في الأسانيد لكن الباب عام أي باب فقهي حتى في غير الأحاديث في أي باب فقهي محتاجاً محتاج تجمع جميع الأحاديث حتى تستوعب الطهارة تستوعب الوضوء تستوعب الصلاة تستوعب هذه المسائل مسائل الأسماء والأحكام لا بد أن تقرأ الباب كله وتعرف النصوص كلها وتفهم كيف تجمع بين هذه النصوص لكن المرجعة أخذت بأحاديث الوعد وأعرضوا عن الوعيد والخوارج الوعيدية أخذوا أحاديث الوعيد وأعرضوا عن أحاديث الوعد وهل سنة جمعوا الباب كله جمعوا الباب كله فأخذوا أحاديث الوعد وأخذوا أحاديث الوعيد وضموا الباب كله وفهم الأمر فهما متكاملا فهما متكاملا بتوفيق الله تبارك وتعالى قال المصنف المزني رحمه الله عليه والقرآن كلام الله ومن لَدُنْهُ يعني من عنده والقرآن كلام الله ومن لَدُنْهُ وليس بمخلوق فيبيد وليس بمخلوق فيبيد قال الشارح رحمة الله عليه هذا أصل من أصول أهل السنة في كتاب ربنا جل وعلا يتقرر به أمرا أحدهما أنه يعني القرآن وحيه سبحانه وكلامه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم نزل به جبريل صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أدلة على هذا قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره طلب الجوار طلب الحماية فأجره حتى يسمع كلام الله هنا الشاهد أنه وصب القرآن بأنه كلام الله قال فأجره حتى يسمع كلام الله وقوله سبحانه وإنه يعني القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فقال تنزيل رب العالمين وقوله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله يعني القرآن فإنه نزله على قلبك بإذن الله وصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين وفي الحديث إلى أن أبلغ كلام ربي لما كان النبي سلم في مكة يكلم القبائل يطلب قبيل تأويه وتنصره إلى أن يبلغ كلام الله فيقول إلى أن أبلغ كلام ربي فسمى القرآن كلام الله في الآية وسماه هنا كلام ربي يعني كلام الله، وكان السلف الصالح في بادئ الأمر يقولون القرآن كلام الله، ولا يحتاجون إلى زيادة كلام. لم قبل أن تقع البدع، لما كانت العقيدة نقيّة صافية كانت القرآن كلام الله خلاص واضح. فلما دخلت دخلت الكتب الفلسفية والمنطق من قبل المنحرفين من أهل البلاد المفتوحة. وتغلغلت الجهمية والمعتزلة في الخلافة يعني عند الخلفاء وذلك في عهد المأمون الذي كان أحد معذبي الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن وكان متشيعاً ظهرت عقيدة القول بخلق القرآن الآن هذا الكلام فيه إشارة إلى سر من أسرار الانحراف العقد الذي حصل للمسلمين ونظرة تاريخية كذلك هي أن لما ترجمت لما توسعت دائرة البلاد الإسلامية ودخل في الإسلام أمم أخرى واتصلت بالإسلام أمم أخرى ترجمت بعض الكتب وتعلمها المسلمون ترجمت كتب الفلسفة والمنطق فصاروا يستخدمون هذه القواعد الفلسفية والمنطقية على الأمور الشرعية الإلهية العقدية فخلطوا وأفسدوا وضلوا وأضلوا فهذا سر من أسرار ضلال أو الضلال الذي حصل في الأمة في أول الضلعة كان من أكبر أسباب الانحراف هذه الكتب التي ترجمت وإلى اليوم ما زالت كثير من مراكز التعليم الديني في العالم الإسلامي تدرس المنطق على أنه مادة من المواد الدينية وهذا من قبل ذكرناه في الدروس الواسطية قلنا لأن عقيدة المعتزلة مثلا الأشاعرة مثلًا عقيدة دوخ الراس تحتاج إلى علم المنطق بش تستسيغها، أما عقيدة الرسول والجماعة فقال الله وقال قال النبي صلى الله وسلم وانتهى الأمر لا تحتاج إلى فلسفة ومنطق منطق كي تعرف معنى أأمنتم من في السماء أن يخف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا لست محتاج إلى كثرة كلام كي تفهم معنى قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان ينفق كيف إن لكن كي تتهرب من هذه النصوص تحتاج إلى كثرة كلام فدر علم المنطق در علم المنطق كي يستطيع أن يقنعك أن الله لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم هكذا يقول الأشاعرة هكذا يقول الأشاعرة الله لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارج العالم هذا كلام كي تفهمه ولا بد أن تدرس فلسفة ومنطق بس يمش معك هذا الكلام وإلا الإنسان الذي على فطرته وصدقته لا يقبل هذا الكلام لذلك قال بعض أهل العلم هذا تعريف للعدم الشيء المعدوم لا فوق لا تحت يمين لا يمين هذا عدم لا شيء لذلك قال بعض العلم ال الجهمية تعبد عدما الجهمية تعبد عدما والمشبهة تعبد صنما صن شبه الله به مشبهات جعلوك الصنم وأولئك الجهمية والمعتزلة والأشاعر نفوا عن الرب كثير من الصفات حتى صار كالعدم كما قال أحد الأمراء لما سمع شيخ الإسلام التيمية يحاورهم وهم أصحاب الأمير وحرضوا على شيخ الإسلام التيمية والشيخ الإسلام طلب مناظرة وناظرهم أمام الأمير ويسمع شيخ الإسلام التيمية يقرر العلول للرب بالأدلة البيّنة الواضحة التي سماها ربنا بينات لا تحتاج إلى كثرة كلام أين الله حديث أين الله قالت الجارية في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة نقطة التهالي الموضوع تقررت هذه العقيدة في قلوب السلف وكانت مصيطة لا تحتاج يعني لا لما جاء هؤلاء جاءوا هذا الكلام وصار شخص سلم جاء يعطي هذه الأدلة البينة وأولئك يلفون ويدورون ويقولون لا فوق لا تحت فقال ذلك الأمير هؤلاء قوم أضاعوا ربهم راح منهم ربهم عشر فوين فوق تحت تمين جمال راح منهم رب صلى الله عليه وسلم فهذا المقطع من الشيخ يشير إلى بدايات أو من بدايات؟ من البدايات التي كانت سبب التجههم والاعتزال وهذه الطوائف التي تعتمد على العقليات يسمونها عقليات ويسمون عقلياتهم قطعيات يستخرجون قواعد عقلية ويسمونها قطعيات ويحكمون على النصوص بها لأن النصوص ظنية هكذا قالوا قالوا هذه النصوص ظنية وقواعد العقل قطعية إذن نقدم العقد على النقل قالوا هكذا بدون أي حياة مقرر بشكل واضح وصريح مقدمات العقلية والبراهين العقلية يسمونها مقدم على النصوص لأنها النصوص ظنية هكذا. وهذا يدرس لأناس يخرجون بعدين دعاء في التلفزيون وعلى المنابر والمساجد قوم يجعلون نصوص الوحي التي أخرجت هذه الأمة من الصحراء أمة حفاء يتقاتلون من أجل بعير ومن أجل شاء أخرجتهم حتى كانوا خير أمة أخرجت للناس صار عندهم هذا في المرتبة الثانية بعد العقل لذلك انحطت الأمة انحطت الأمة بما؟ بمثل هذه البدع والضلالات التي هيمنت على الأمة معتقده وما زال هذا الكلام يدرس في كثير من مراكز التعليم على مستوى العالم الإسلامي بل مراكز التعليم مشهورة شهيرة يفتخر المسلمون خصوصاً المسلمون من الدول الأجنبية دول غير العربية عفوا المسلمون الأعاجم في آسيا وأفريقيا يسعدون أن يبعث أولادي مدرس في تلك المراكز ويتدرس هذه الضلالات والانحرافات نسأل الله العافية والسلام فيشير الشيخ إلى هذه القصة قصة كتب الفلسفة والمنطقة التي أضرت بعقيدة الإسلام ويشير إلى مرحلة من المراحل الخطيرة كانت في عهد المأمون لما ظهرت فتنة خلق القرآن وعذب عليها جمع من أهل العلم من أشهرهم إمام أحمد بن حنبل ورحمة الله عليه في قصة طويلة نصر الله في آخرها أهل السنة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون قال وكان متشيعا يحكي على المأمون ظهرت عقيدة القول بخلق القرآن أن القرآن مخلوق. ابتدعوا وبدع قالوا القرآن مخلوق، ورسولنا رفضوا هذا الكلام، ولذلك عذب الإمام أحمد لأنه رفض هذا الكلام. كيف نقول على كلام الله مخلوق؟ القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله. كيف نقول على صفة من صفات الله أنها مخلوقة؟ الله خالق، مش مخلوق. والصفة تتبع الموصوف. الصفة من الله سمعت على صفاته تتبع ذاتها. فكيف نقول أنها مخلوق؟ فرفض الإمام أحمد هذا الكلام. وحصلت فتنة عظيمة قال الشارع رحمة الله عليه والمصيبة الكبرى أن الخليفة المأمون وبعض أبنائه وأحفادي من خلفاء بني العباس احتووا هذه المقولة يعني أخذوها وقبلوها وصاروا هم زعماء البلد فرضوها على الناس ونافحوا عنها وجالدوا عنها وحملوا الناس عليها بالقوة لذلك عذب المحمد يقالنا كانت في حملة على ديار الإسلام حملة حتى الأسارة عند الروم يبعثون إليهم رجل من المسلمين يسألهم ما تقولون في القرآن كان قالوا القرآن مخلوق كما يقول الظلال يدفعون الفيديا ويطلقونه إن قال القرآن غير مخلوق سيبوه أسير ما يدفعوا الفيديا بتاعه مآسي مرت بهذه الأمة من وراء أهل البدعة والضلال. قالوا وحملوا الناس عليها بالقوة فاضطر الأئمة إلى أن يقولوا الك القرآن كلام الله ونزل منه غير مخلوق في أول العبارة قال الشيخ أن أهل السنة كانوا يقولون كان القرآن كلام الله وانتهى خلاص معش زيدوا معش زيدوا مش محتاجين للزيادة لما ظهرت هذه البدعة هذا الذي يريد أن يقوله بكل هذا الكلام لما ظهرت هذه البدعة اضطر إلى أن يقول القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق ويصرح بأنه غير مخلوق قال لأن بعض المبتدعة يقولون إن القرآن كلام الله مبتدعة يقول القرآن كلام الله ويعنون شيء آخر ولكن لا يعنون بأن الله تكلم به على الحقيقة وإنما يقولون تكلم به غيره وينسب إلى الله مجاز، فيقولون كلام الله لف ودوران هذا كله يحتاج ليش؟ إلى فلسفة ومنطق لذلك درسوه قال يقول ولكن لا يعلنون بأن الله تكلم به على الحقيقة وإنما يقولون تكلم به غيره غير الله لأن الله عندهم لا يتكلم الله عندهم لا يتكلم القرآن الله عند المعتزل لا يتكلم ينفون عن نصية الكلام ولما عبده بن إسرائيل العجل عابهم الله بأن هذا العجل لا يتكلم فلا يرونه ألا يكلمهم ولا يهديهم كيف تعبدون العجل لا يتكلم ثم جاءت المعتزلة وجعلت الله لا يتكلم سبحان الله، فقيل يقولون تكلم هؤلاء المبتديع يقولون تكلم به غيره وعبر به غيره هذا أشرنا إليه في درس الوصيية كلام الشاعرة الذين يقولون القرآن عبارة عن كلام الله يقصدون عبارة تعبر أما يريده الله والمتورديين يقولون القرآن حكاية عن كلام الله يعني يحكي ما الذي يريده الله مش هو كلام الله. إنما هو عبارة عن يعني شيء يعبر عن ما يريده الله يقولون كلام الله نفساني في نفسه فهمه جبريل وجبريل صاغ القرآن من عنده أو محمد هو يصاغ القرآن من عنده على اختلاف بينه لكن الله لم يتكلم به كلام الله نفساني هكذا يقولون قالوا إضافة الكلام إلى الله لما نقوله هذا كلام مبتديع طبعا إضافة الكلام إلى الله هذا إضافة مجازية مجاز مش حقيقة مش كلام الله حقيقة مجازا من إضافة المخلوق إلى خالقه مثل ما نقول ناقة الله وكعبة الله وأرض الله سمعوا في إضافة المخلوق إلى خالقه كذلك كلام الله نفس الشيء قال فاضطر أهل السنة إلى البسط إلى زيادة العبارة قبل يقولون القرآن كلام الله اضطر لبيان أنهم ليسوا يعنون هذا المعنى الباطل بل القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق حتى يزول اللبس وينقطع الطريق. هكذا أهل السنة يستخدمون عبارات الواضحة الدقيقة الجلية التي تقطع الطريق وتحسم الموضوع وتعلن عن المعتقد. تعلن عن المعتقد بشكل واضح وقوي. وينقطع الطريق على كل من يريد كل من يريد أن يلبس على الناس هذين الأمر الثاني نفي المصنف رحمه الله عن نفسه تهمة الوقفي. وتذكرون في أول المتن أن سبب هذه الرسالة أنهم سألوا المزني أو نسب إلى المزني قول باطل بالوقف والوقف لا نتكلم الوقف نقف وهذا باطل إذا كان الحق بين يقف الإنسان فيما لا يعلم أما إذا كان الحق بين لا تقف ولا يجوز أن تقف إذا كان بين أن القرآن كلام الله حقيقة تقول لا أنا بش نتكلم في هذا الموضوع هذا من البعض كأنك تكذب الله الذي قال أن القرآن كلامي حقيقة أن أتكلم وكلم الله موسى تكليما فكل حق بين لا يجوز الوقوف فيه لا يجوز الوقوف فيه بل لا بد أن تتكلم فالمصنف نسبت إليه هذه التهمة فنفها عن نفسه تهمة الوقف القرآن وكلام الله فلا يقال هذه تهمة بدعة الوقف لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق ما تكلمش هذه القضية وهذه بدعه السكوت عن هذه القضية بدعه هذا القول بالوقف ما نخشش في هذا الموضوع بدعه ضلاله لأن الحق لا بد أن ينصر وأن يظهر وهذه بدعته منكر استنكرها الإمام أحمد وغيره من أعلام الهدى وقد نقل هذه التهمة عن المصنف عن المزني وكتب بها إليه علي بن عبد الله الحلواني الذي قرأ اسمه في أول الرسالة يسأل الإمام إمام المزني قال كنت بطلابولس الغرب أو المغرب، فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا أبو إبراهيم المزن رحمه الله، فقال بعض أصحابنا بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، هذا أول الكلام، وذكر آخر أنه يقول بقلق القرآن، إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون في ذاك المجلس يعني، فغم الناس أو فغم الناس أو فغم الناس ذلك غما شديدا يعني أزعجنا أن ينسب إلى إنسان. من أهل العلم من الأئمة أن يقول ببدع من البدع لحبهم للخير لأئمتهم وعلمائهم فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنصوري والموازين وفي النظر يعني الرؤيا رضي الله فكتب إلينا هذه مقدمة قرأناه قال الشارح شيخ عبيد رحمت الله عليه وهكذا أئمة السنة يجيبون من سألهم سواء كان قصد السائل لاستثبات يعني تثبت من الحقيقة في أمر بلغه عن ذلك العالم أو كان مسترشدا أحيانا يكون إنسان يريد أن يتثبت وإنسان يريد أن يعرف يجيبون الجميع ويوضحون ويبينون كان مستثبتا أو كان مسترشدا مستزيدا من العلم نقف عند هذا القدر ونسأل الله التوفيق والسداد صلي اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه جمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك